أَلَم يَرَ أن اللهَّ الذي خَلَقَ السَّموَاتٍ وَالْأَرَّّ قَادِ النلَ أَنْ يَخُلُّقَ مِتْ لَهُم وَجَعَلَ لَهُم أَجَلَل رَيبَ فيِي وَجَعَلَ لَهُم أَجَل لَا ريبَ فيِيهِ فَأَبَ الوادِمُونَ إَِّ كُفُورَ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 119. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها يبصؤ وراني لا ابنك يا في العون مثبورا فارد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا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 وَمَا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 110. وقرآنا فرخناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 111. قل آمنوا به أو لا 117. والذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 118. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا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 117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجا قيما لينزل 119. يقر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الصَّالِحَاتِ الذين يعملون الصالحات أن لهم فِيهِ حسنا 110. ماكثين فيه أبدا 111. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 124. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 125. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم في هذا الحديث اسفنا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم ان هم احسن عملا واننا لجاجلون ما عليها صعيدا جرزا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 وَقَالُوا بِالْحَقِّ عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بالحق.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 124. لقد قلنا إذا شططا 125. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 126. لولا يأتون عليهم بسلطان بين 127. لاَ وَعَدَ اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم من رحمته. فأو 129. ويذهب إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم